بسم الله الرحمن الرحيم الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ فَمُدْعَدٌ بِالْقَارِعَةِ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 فَهَل تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَا هَؤُلُو وَاعِيَة فَإِذَا أُنْفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ فَدُكَّتْ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ وَقْعَةٌ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ هي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فاما من يَكْتَبُهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُهَا أُمْقِرَؤُ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِي فَهُوَ ذِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ قُت قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ ساهبيا يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ما ذي هلك عني سلطانيا خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذروها 70 ذراعا فاسلكو ان له كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له لا طعام إلا من عسل لا يأكله إلا الخاطئ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون